Fik masayb ve sarhifiki gher يا دنيا مريب قربت كل غريب فرقت كل قريب ممكن تلاقي جواب ليل حزني مكبوت والابتسامة تموت خربت فيك بيوت وقشرتي بلاني Altyazı <gülüyor>